ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟